الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء المتصف بصفات الكمال عزة وقوة وكبرياء به نصول وبه نجول وبه نؤمل دفع الكروب شدة وبلاء ودرأ الخطوب ضنكا ولاؤا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله افضل هذه الامه جهادا وفداء واعظمها قدوه واصطفاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الذين ضربوا اروع الامثله صفاء ووفاء وطهرا ونقاء والتابعين ومن تبعهم وس على نهجهم اهتداءا واقتفاء صلاة لا تطاولها أرض أرضا ولا سماء سماء وسلم تسليما يزيدنا بهجة ونورا وضياء أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هي كلمات تقال في كل عام مضى ونقولها في كل عام جديد ولقد رأينا في عامنا الذي تصرم اقواما ذلت بعد عز وعزت بعد ذلة ومرضت بعد صحة وصحت بعد مرض وهانت بعد كرامة وكرمت بعد هوان وفزعت بعد أمن وأمنت بعد فزع يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبره لاولي الأبصار وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يدوم على هذه الدنيا حال فسبحان من يغير ولا يتغير عام كامل تصرمت أيامه هي رأس مالنا في هذه الحياة الدنيا وما هذه الدنيا إلا تقلب بين يقضة ونوم وليل ونهار وسرور وحزن ومشي ووقوف وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جعل الله الليل والنهار يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده عز وجل فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال قتادة رحمه الله فأروا الله تعالى من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار فإنهما مطيتان يعني هما راحلتان دابتان قال فإنهما مطيتان تحملان الناس إلى آجالهم تقربان كل بعيد وتبليان كل جديد وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل وما هذه الأيام إلا مراحل يح يح يح يحث بها حاد إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد عام كامل تصرمت أيامه كل يوم يمر بل كل ساعة تمضي كلها تدني من الأجل يسر المرء ما ذهب الليالي وإن ذهابهن له ذهابا العقلاء يتبصرون في مضي الدقائق والساعات يرون أنها مراحل يقطعونها إلى الدار الآخرة يا ابن آدم إنما أنت أيام إنما أنت أيام أو عشرة آلاف يوم أو عشرون ألف يوم قال إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك كما قال الحسن البصري رحمه الله فالعقلاء يعلمون ذلك يعلمون أن الحياة إنما هي مجموعة من الساعات يسيرون بها إلى الدار الآخرة حتى يبلغوا آخر نفس يتنفسونه وآخر لقمة يأكلونها وآخر شربة يشربونها وآخر خطوة يخطونها وآخر لباس يلبسونه وترى الناس ربما مات أحدهم في سيارة فصارت هذه آخر سيارة ركبها وهذا آخر ثوب قد لبسه وذلك طعام وذاك شراب هو آخر ما كان عليه في هذه الدنيا إن مضي الليل والنهار يباعدنا من الدنيا ويقربنا الى الاخره فطوبى لعبد تنبه لذلك روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال لي ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل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 تصرمت أيامه وتفرقت أوصاله وقد حوى والله بين جنبيه حكما وعبرا وأحداثا وعظات فلا إله إلا الله كم شقي فيه أناس وكم سعد فيه آخرون كم طفل تيتم وكم من امرأة ترملت وكم من متأهل تايم كم من مريض تعافى وسليم في التراب توارى أهل بيت يشيعون ميتهم وآخرون يزفون عروسهم دار تفرح بمولود وأخرى في مفقود عناق وعبرات عند اللقاء وعبرات تهل من لوعة الفراق آلام تنقلب أفراحا وأفراح تنقلب أتراحا قوم كانوا يتمنون دوام تلك الأيام التي عاشوها من بهجتها وسرورها وأقوام يتمنون سرعة تقضيها من حزنها وبلائها أيام مرت على أقوام كأنها أعوام وأعوام مرت على أصحابها كأنها أيام نحن في هذه الدنيا نحن كلنا في سفر ما الذي نمضي به من الحياة الدنيا إلى الآخرة لما وصف ربنا جل وعلا هذه الحياة الدنيا التي نعيشها قال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع ما هو المتاع إنه ما يأخذه المسافر يأخذ قليلا من طعام وقليلا من شراب وقليلا من لباس وقليلا من مال يتمتع بها يتزود بها حتى يبلغ من مرحلة إلى مرحلة لذلك قال عز وجل وما الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا هي قنطرة تمرون بها إلى الآخرة فأنتم ما بين خلقكم وما بين مستقركم الأخير تمرون بمرحلة اسمها الحياة الدنيا فأنتم مسافرون قال الله وما الحياة الدنيا إلا متاع متاع ماذا متاع البقاء متاع الفرح والسرور قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني لهي الحياة والحياة, والحياة والحياة حتى جمعت فصارت حيوان وقال مؤمن ال فرعون لقومه قال واعظا لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها المسلمون إن الشربة التي نشربها ثم نتبولها تقول لنا جميعا إنما الدنيا متاع إن اللباس الذي نلبسه ثم يجعلنا ننزعه لنستبدله بغيره يقول لنا لباسنا إنما الدنيا متاع إنما الصيف والشتاء اللذان يتعاقبان علينا يقولان لنا إنما الدنيا متاع من تأمل هذا علم أن الحياة ليست مسكنا ولا مستقرا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا تركوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا قال داود الطائي رحمه الله تعالى قال يوما لرجل من قومه يا أخي إنما الليل والنهار مراحل مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديه ففعل هذه الحياة الدنيا مراحل مثل الأوتوبيس الذي يمر بعدد من, من المواقف يقف عند كل مكان ويحمل معه اقواما ويمضي بهم أو مثل المسافر الذي, نزل الذي يسافر إلى بلد بعيد بالطائرة فيضطر إلى أن ينزل في مطارين أو ثلاثة ينتظر بها ساعات ليلحق بالطائرة الأخرى فهو يتزود لكل, لكل مرحلة يتزود في المرحلة التي هو فيها لأجل المرحلة القادمة فيقول إن استطعت في كل يوم مرحلة أن تقدم زادا لما بين يديه فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقضي ما أن تقاض من أمرك فكأن الأمر قد بغتك أيها الأحبة الكرام عام كامل تصرمت أيامه فماذا أودعنا في عام المنصرم إن أقوام أودع فيه أشخاص نهتدوا على أيديهم إلى الإسلام واودع فيه مقالات نافعه نشروها في الانترنت او غيره واودع فيه كتبا نفعوا بها المسلمين اودع فيه امرا بمعروف ونهيا عن منكر اودع فيه فك كروبات عن اخوان لهم من المسلمين اودع فيه كفالة لبعض الايتام او الارامل اودع فيه اكياسا من الارز او الطحين او غيرها تصدقوا بها في سبيل الله اودع فيه صدقات اودع فيه بر الوالدين اودع فيه أشياء اشياء حسنه تنفعهم وترفعهم يوم القيامه وان اقواما أودع فيه رشاوى وسرقات ونفاقا أودع فيه شربا للخمر اكلا للربا تعاونا على الاثم والعدوان أودع فيه ظلما للناس واكلا لحقوقهم وايمانا غموسا في محاكم وبخسا لحقوق الضعفاء والله سبحانه وتعالى اعلم اي الفريقين احق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه كم من يوم فضيل صيامه ما صمناه وكم من ساعة فضيل قيامها ما قمناها وكم من خير تيسر لنا فضيعناه إذا كان الإنسان يندم على فرص تجارية أو وظيفية أو فرص اجتماعية فتات ذكر له ان يخطبها فتأخر فخطبها غيره او رجل خطب ابنتك فردته ثم ندمت او سيارة اردت ان تشتريها ثم تقاعست وتكاسلت حتى اشتراها غيرك غيرك فربح فيها او غير ذلك اذا كنا نحن نندم على اشياء فاتتنا في خلال السنة الماضية لم نعملها ولم نظفر بها فينبغي علينا ايضا ان نندم على كل ساعة مرت بها بنا ما ذكرنا الله تعالى فيها وان يسارع الانسان الى الاصلاح قال ابو الدرداء والحسن البصري رحمهم الله تعالى يقولون إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك انا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل قال بعض الحكماء كيف يفرح من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته وقال آخر من كانت الليالي والأيام مطاياه سارتا به وان لم يسر من كانت الليالي والأيام هي مطاياه سارت به إلى الآخرة إلى الموت حتى لو ما عمل شيئا وان لم يسره نحن في الحقيقة أيها الأحبة الكرام في هذه الدنيا مثل الذين قد ركبوا في قطار فهم إن قعدوا فالقطار يسير يسير بهم الى غايه معلومه ان قعدوا فالقطار يسير ان وقفوا فالقطار يسير ان ضحكوا فالقطار يسير وان بكوا فالقطار يسير ان وافقوا فالقطار يسير وان اعترضوا فالقطار يسير الى غايه محدده ونحن في هذه الدنيا كذلك صحونا فالاجال تقترب نمنا فالاجال تقترب وقفنا فالاجال تقترب رضينا فالاجال تقترب سخطنا فالاجال تقترب صمتنا قلنا زدنا رقصنا تعبدنا عصينا اطعنا خالفنا فالاجال تقترب فما دامت الآجال تقترب وأن الليل والنهار يسيران بنا وإن قعدنا وأن الأيام تنتظرنا فينبغي أن يعد الإنسان زادا وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغته فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبه ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامه لكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له فمن اعطي خيرا فالله أعطاه ومن يقي شرا فالله وقاه المتقون سادة والفقهاء قاده وما جالسهم لما حضرت الوفاه عبد الله بن مسعود بكى رضي الله عنه قيل له ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبكي على فراق دنيانا قال والله ما على فراق دنياكم هذه بكيت انما ابكي على فوات صيام الهواجر يعني الايام شديده الحر وقيام ليالي الشتاء ومجالسه اقوام ينتقون اطايب الكلام كما ينتق... كما ينتقي اطايب التمر اكله قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قام أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عند الكعبة قال فصاح بأعلى صوته قال يا أيها الناس يا أيها الناس أنا جندب الغفاري أنا جندب الغفاري هلموا إلى أخي الناصح أمين قال فاكتنفه الناس وأقبلوا إليه ما لديك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه قالوا بلى قال فسفروا طريق القيامة أبعد ما تريدون فخذوا له ما يصلحكم قالوا وما يصلحنا قال حجوا حجه لعظائم الأمور وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم تصدق بمالك لعلك تنجم من عسيرها اجعل الدنيا مجلسين مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال والثالث يضرك ولا ينفعك فلا ترده اجعل المال درهمين درهما تنفقه على عيالك من حله ودرهما تقدمه لآخرتك والثالث يضرك ولا ينفعك فلا ترده ثم صاحب أعلى صوته فقال قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا خليليا كم من ميت قد حضرته لكنني لم أنتفع بحضوري وكم من ليال قد أرتني عجائبا لهن وأيام خلت وشهور وكم من سنين قد طوتني كثيرة وكم من أمور قد جرت وأموري ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري أيها الإخوة الكرام لأهمية الأعمار التي نعيشها جعله الله تعالى تقريعا للكفار يوم القيامة فإنهم يقال لهم نمنع نعمركم؟ يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فجعل الله تعالى أعمارهم حجة عليهم في عدم اتباعهم يقول ابن كثير اي أو ما عشتم في هذه الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به مدة عمركم وقال قتاده اعلموا ان طول العمر حجة فنعود بالله من ان نعير بطول العمر وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام اعدر الله عز وجل الى امرئ اخر عمره حتى بلغه ستين سنه اعدر اليه اي ازال عذره الإنسان الذي تمر به السنين وهو لا يزال على شيء من المعصية شيء من التقصير اكل حقوق الناس والموت لم يعاجله إنما لا يزال يتأخر موته يتأخر يصل إلى العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين حتى أخر بعد بلوغه بخمس وأربعين سنة والموت يناديه والأيام تعظه والآيات تنذره ومع ذلك لا يزال مقيما على معاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد أزال الله عذره يوم القيامة ما له عذر أن يقول يا ربي من تبهت يا ربي غفلت طيب غفلت خمسة وأربعين سنة منذ أن بلغت وانت غافل ما تذكرت يوما يقول قد أعذر الله إلى منئ أخر عمره حتى, حتى بلغه ستين سنة ولكن قد يكون أحيانا زيادة العمر زيادة في الفساد والضلال على الإنسان قيل إن شيخا قد احدودب ظهره من كر الايام والليالي فمر على شاب لاه فوعظه هذا الشيخ الكبير قال يا شاب انتبه الى حياتك لا تزال في اوائلها وربما انت في اواخرها من يدري فاعتبر بذلك فاننا قد كبرت سننا وعلمنا ما ينفعنا الا طاعه الل الله تعالى فوعظه فضحك الشاب وقال مستهزئا يا صاحب القوس تبيعني قوسك يعني يا صاحب حدبة الظهر شبهه بالقوس الذي فيه الحبل أو الخيط ويرمى به يقول يا صاحب القوس حدبة الظهر تبيعني قوسك فالتفت إليه الشيخ الكبير وقال لا تستعجل إن طال عمرك وأحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن إن عشت حتى تبلغ عمري سيأتيك قوس بلا ثمن والليالي من, من الزمان حبال مثقلات يلدنا كل عجيبة قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وقال الإمام أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط يقول مر الشباب عليه سريعا يقول ما شبهته إلا بشيء كان في كمي ثم سقط مني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطانا وزللنا وتفريطنا قولوا قولي هذا واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واكتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه الكرام إن العاقل الذي يريد أن يكون له أثر ونجاح في الحياة لا بد ان يكون له تخطيط لكل سنه او لكل سته اشهر يستقبلها من حياته فإن فينبغي على من كان يريد ان يكون له اثر وله مشروع في حياته ينفع امته ويرفع الله تعالى به رايه الدين او ينتفع هو ايضا فيما يتعلق بتجارته وماله وكسبه ينبغي ان يعلم انا ماذا عندي هذه السنه ما هو تخطيطك ما هو تخطيطك من الناحيه العلميه ما هي الدروس التي ستحضرها هل اتصلت على بعض مكاتب الدعوة والإرشاد مثلا وقلت ما هي الدروس التي في الحي عندنا فقلت في نفسك خلاص خلال هذه السنة سأحضر الدرس الفلاني يوم الأحد في العقيدة ويوم الاثنين مثلا في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك جعلت لنفسك دروسا مرتبة طيب أنا خلال السنة الماضية كنت لا آتي إلى صلاة الجمعة إلا متأخرا إذن خلال هذه السنة سوف آتي قبل الخطبة بساعتين أو نحو ذلك طيب أنا خلال السنة الماضية ما كنت أختم القرآن إلا, إلا مرة كل ستة أشهر وختمته في رمضان طيب خلال هذه السنة سأختمه في كل شهرين إذن أضع برنامج من الآن دام أنك في أول السنة ضع برنامجك واضحا من هذه اللحظة أنا خلال السنة الماضية الكتب في مكتبتي قد علاها الغبار لم أقرأ إلا شيئا يسيرا طيب خلال هذه السنة ما هي الكتب التي سأقرأها؟ احضر مجموعة من الكتب من المجلدات النافعة في أبواب متفرقة إما في الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتة أو فتاوى الشيخ بن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله تعالى أو فتاوى غيرهما من علماء الأمة سواء في هذه البلاد أو في غير هذه البلاد آتي واحضر هذه المجلدات أو التفسير أو غير ذلك أقول هذا يقرأ في شهر محرم أربعمائة صفحة معناه كل يوم أقرأ خمسة عشر صفحة هذا يقرأ في شهر صفر هذا يقرأ في ربيع الأول اضع لنفسي مخططاً من البداية حتى, حتى أشعر أنني بعد نهاية السنة زدت ولم أنقص وأنني قد ارتفعت ولم أنزل وأنني قد قربت إلى ربي عز وجل أما يا احبابي لما يمر على الإنسان سنة كاملة ثم نقول له ها ماذا قرأت ماذا استفدت من سنة ألف أربعمائة وثمانية وعشرين قال والله يعني الحمد لله حضرنا كم محاضره وحضرنا خطبه جمعه هنا وهنا وسمعت كذا شريط ويعني الحمد لله طيب ما هي الاشياء التي تعتبرها الان في يدك تقول الحمد لله انهيتها انا الان قفزت صعدت في السلم ما هي الاشياء التي فعلتها قال والله لا اذكر شيئا اجعل لنفسك من اليوم لا يؤذن عليك العصر من اليوم اذا تريد ان يكون لك اثر في حياتك وتستفيد من عمرك اجعل لنفسك من اليوم قبل ان يؤذن عليك العصر برنامجا تسير عليه برنامج محدد بالأيام وبالأسابيع وبالأشهر بحيث أنك في كل يوم تستيقظ تعلم ماذا عندك اليوم ما هو الشغل ترجع من صلاه العصر ليس تبدا تفرقع اصابعك وتطلب شاي وقهوه او تقلب التلفاز وتقول ها متى أذن المغرب وتبدا تتصل على اصحابك اين سخرجون اليوم اين تتنزهون الانسان ينبغي ان يرفع نفسه عن ان يضيع وقته سبهللا اعمارنا والله نسال عنها وانت اعطاك رب العالمين عقل واعطاك سمعا وبصرا وقياما وقعودا واعضاء وجوارح ينبغي ان يختلف واقع يومك عن واقع من هو مشلول شل الرباعي او من هو مجنون في مستشفى المجانين او الانسان الذي قد شغل بمرض ولده او مرض زوجته فهو كل يوم والثاني في مستشفى ينبغي ما دام ان الله تعالى قد فسح لك ويسر لك وجعل لك وقتا واسعا ويسر لك امر مالك وامر معيشتك فينبغي عليك ان تستفيد من ذلك قبل ان يزول عنك قبل ان يزول عنك فرب قوم اصبحوا اغنياء وامسوا فقراء او اصبحوا اصحاء وامسوا مرضى او ربما اصبحوا احياء وامسوا موتى من يدري عن ذلك لا بد من اليوم ان تجعل لك برنامجا يتضمن اشياء في الدعوه الى الله يتضمن اشياء في التكسب الدنيوي لك ايضا في البحث عن الرزق امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يتضمن اشياء في طلب العلم اشياء في تطوير نفسك اشياء في صله رحمك اشياء تتعلق بنصرتك للدين في معرفتك لامور شرعك ولا وليس هذا خطابا خاصا بمن هم ربما في الثامنة عشر والعشرين والثلاثين إنما هو, إنما هو عام لجميع الناس عام لجميع الناس حتى من بلغ الثمانين والتسعين ينبغي أن يجعل لنفسه برنامجا يحاول أن يسير عليه لأجل فعلا أن يشعر أنه تطور واذا نظرت في احوال الناس وجدت ان الذين يستفيدون فعلا هم الذين عندهم خطط واضحه لحياتهم واذا لو تقول ماذا عندك غدا يعلم ماذا عنده ما يقول لك ماذا تقترح وش رايك اين نذهب لا يقول لك والله عندي غدا أبقى كذا وبافعل كذا وانا مشرف على الموقع الفلاني ومخطط غدا ان شاء الله ان اذهب الى الورشه الفلانيه فان فيها اقواما غير مسلمين سوف اذهب اليهم بكتب واعطيهم اياها هذا شغلي غدا عندي اربعه اشغال اذا انتهت فأنا فارغ لك اما ان تقول والله ما عندي شيء غدا بكره اجازه او ساتي من الدوام ظهرا ثم ليس عندي شيء هذا والله قمه السفه في التعامل مع مع الحياه الامر الثاني ايها الاخوه الفضلاء الكرماء اننا نستقبل خلال الايام الماضيه يوما كريما صامه النبي عليه الصلاه والسلام وامر بصيامه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن أهل الجاهلية وأن اليهود كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه وذلك أنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فيه فرعون وقومه فكان أولئك يصومونه تعظيما له وشكرا لله عز وجل على, على أن أنجى الله تعالى موسى وأهلك فرعون فلما رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم ذلك قال نحن أحق بموسى منكم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه إيجابا على الناس ثم لما فرض صيام شهر رمضان انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وقد جاء هذا في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة أيضا عند البخاري فانتقل من الوجوب إلى الاستحباب وصار صيامه مستحبا وصيام يوم عاشوراء يكفر يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يشابه الكافرين لا أهل الأوثان وعباد الاصنام ولا ان يشابه الكافرين من اليهود والنصارى فامر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع يعني اصومن التاسع والعاشر فينبغي على ان يحرص اما ان يصوم يوما قبله التاسع والعاشر او يصوم يصومه هو ويصوم يوما بعده الحادي عشر او يصوم ثلاثه ايام ليجتمع فيه ايضا انه صام ثلاثه ايام من كل شهر كما جاء في حديث ابي ذر وابي الدرداء وابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصاهم بصيام ثلاثه ايام من كل شهر ينبغي على الانسان ان يحرص على ذلك وان يحرص اولاده واهله على صيامه نسال الله تعالى ان يصلح قلوبنا نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يسخر جوارحنا لمرضاته اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم ولا تجعلنا ممن طالت أعمارهم وساءت أعمالهم اللهم أوزعنا شكر نعمتك وألبسنا لباس التقوى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدات مهتدين غير ضالين ولا مضلين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 اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب اللهم انفع به العبادة والبلاد اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم, اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا خلق ضعفاء من خلقك ليس لنا حول ولا قوه الا بك اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا يا ملك يا حي يا قيوم يا جبار يا عزيز يا مهيم يا سلام يا مؤمن يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر من الذي يغيثنا وأنت الذي على كل شيء قدير اللهم بمن نستجير وأنت المجير يا حي يا قيوم اللهم أنزل علينا من برشاننا بركات السماء واخرج لنا من خيرات الارض اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الارض اللهم رحمتك بنا اللهم رحمتك بنا اللهم رحمتك بنا اللهم رحمتك بنا, بنا, بنا, بنا اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا رب لا نهلك وانت رجاؤنا يا احق من ذكر يا اعظم من عبد يا احلم من قدر يا اولى من من استنصر يا اولى من استنصر اللهم قد وقفنا ببابك اللهم قد وقفنا ببابك اللهم قد وقفنا ببابك وانزلنا حاجتنا بجنابك قد رفعنا اليك كف الضراعه ونحن موحدون مسلمون قد اجتمعنا لطاعتك ربنا فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا من لا تضره معصيه الصعاصين، ولا تنفعه طاعه الطائعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من لا يخاف جوعا ولا عطشا ولا حاجه ولا زوالا ارحمنا برحمتك ارحمنا برحمتك ارحمنا برحمتك انا ان خلق من خلقك ان خلق من خلقك لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عاملنا بلطفك عاملنا برحمتك عاملنا باحسانك عامل عملنا بإحسانك، عملنا بإحسانك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما نستغفر, الله. نستغفر, الله. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إننا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنك حي كريم تستحي إذا رفع العبد إليك يديه يدعوك أن تردهما صفرا خائبتين فنسألك يا ملك نسألك يا ملك نسألك يا عظيم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع سبحانك ما أعظمك وأمنعك سبحانك ما أكملك وأكبرك سبحانك ما أعزك وأقواك سبحانك ما أحسنك وأجملك اللهم يا حي يا قيوم أغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تردنا خائبين ونحن في قبلة المسلمين وفي بلاد الحرمين الشريفين ربنا لا تشمت بنا أعداءنا اللهم لا تشمت بنا أعداءنا اللهم لا تشمت بنا أعداءنا ربنا اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اسقنا يا حي يا قيوم واجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا الى حين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين